أَمَنِ ابْتَغَوْا غَرَّاً أَلَيْسَكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِفُونَ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم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 وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور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 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تتقون فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَاءٍ قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارتن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 وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا اخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون. وقال الملء من قومه الذين كفروا وكذبوا بالقرء. الآخرة وأترفناهم, وأترفناهم في الحياة الدنيا لها لا إِلَّا بشر مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنْ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 فأرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة الرسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم رسلنا موسى وأخاه آرون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكثروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَ بَنَ مَرْيَمَ وأمه آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ ومعين. يَا أَيُّهَا الرسل كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي تعملون عليم وإن هذه أمتك أمّت واحدة وأن ربكم فاتقول فتقطع أمرهم بينهم زفرات كل حزب بما لديهم فرحون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 رسيا ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم ودلة أنهم إلى ربهم راجعون هلا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 هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت تتلى عليكم فكنتم على أَعْقَابِكُمْ تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاء لهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد في السماوات والأرض وَمَنْ فيهن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 بَئِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِهُون وَلَوْ رَسُلْنَاهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ إِلَّا فِي قُيُودِهِمْ يَعْمَهُون فَلَقَدْ أَخَذْنَا نُهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَ الْعَذَابِ الشَّدِيدِ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ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 ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون لَخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدِيهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِذَا اللَّذَّانِ كُلُّ إله بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ صَدَحَنَ اللَّهُ عَنْ مَا يَصِفُونَ وَبِالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلْ أَفِنَّى فيكم من مَا رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي في الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فعبد التي هي أحسن السياح نحن أعلم بما يصفون أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجع في خافين الصور فلا انساب يومئذ يوم خفت موازينه مَوَازِينُهُ الذين خسروا الْمُفْلِحُونَ في جهنم خالدون تلفح الَّذِينَ خَسِرُوا بنا ولبت علينا سقوتنا وكنا قوما ضار كان خريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم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 وما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إِلَهَ إِلَّا هو رب العرش الكريم